غرستي جروح بترابك رويت ترابك بدمعي لقاتي الحب نبات بي وعرفت بحب لك طبعي أنا وياك العمر فداكش ما اختلف وضعي عذوبة صوتك عشقها تراي حسبيل عطاش سمعي يسقي الأمل ما يوجود حسين زمن وموت من الشجن وذا جرح سجن تحرق قلبي هاتي أنوح من ذكرك وظلت صورك وحيد منظرك يهونك المعاناتي سأعيش الحب كالشجر ودمائي في الهوى ثمار وإذا ما الليل عذبني سأخيط الصفر من قمري او يحني الدهر لي راسا بلهي بالحزن والكدر وعلى خط الحسين أنا لعيوني ينحني قدري ما تقدير إلى الأبد حسيني الجراحة بدونك عيني ما تسوى وعليك أدريك أعز دمعك وإذا سافرت إلى جروحك أوي فالروح حاول رجعه يحاول تهري يشغلني بعذابي وروح ميت ظلام الياسي طاردني بحبك أغالي املي بوجود حسين فني من الفقر ولسنين الهجر ما وما تضر لان بحبك مالي نسانك من جاي وغرامك مبداي يا بحر مرفائي رضاك يتوج جمالي بعيوني مسلم لمع وضياء الحر قد صبا وحبيب صار في وجعي فاشتقت الاهوى جاء وزهير صاغ لي كفني وابو رهير صاغ لي ودا فريت الموت لشرفا ورايت الجرحا غشتي بكى مكان اسمك حبيبي سن انا دربى اريد ما تقاولهجه اثور و وقال وبيان قلبك ويقوليش لازمك قربة اسمع ويبتسم جرحي وقول لو طال في الغربة يسكي الامل ما يوجود حسين <تصفيق> بناحل علي حسين ارتحل ولو اسكن زحل اميد بو انشر علامي اجادد ثورتا وارد النصرتا اذوب بنظرتا حبيبي ونبضة ايامي حسين خافني الزمن ولروحي صفق البدن وإذا صالحته فأنا بعروقي يشرق الحسن وأنا حريتي قمر ودماء المهر والثامن وإذا استشهدت مرتجزا بوفائي يشهد الوصابر او تګدي ملي